يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ ثُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُذُهُمْ هو العلي العظيم